رباه هبني بعيد بعيد ما زاد ظلمي فعفوا تزيد أنت الذي منه أعرفه أقرب لي من دمي في الوريد من لي إذا أهلكتني إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا ارى ساترا مما تبدد عظام العيون الذنب قد اضناني يا غفرا عساني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافر العسياني ما لي سبيل تاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد يدعوك بالغفراني يا صاحب السبحاني يا ربي يا ربي الذنب قد اذناني يا غافرا عسياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي سوکھا